عيب عليا والله مكسوبي منك نعيش محروم ما لقيت ضيق بك انا مغروم تقول اي واحد ينقاسي له مو ويلي وفراقها صعيب عليا شتا عليا يطيلوني ونطيلكم ويما يا يا يا خبنتوني وخبنتوها يا ناري ربي وكيلكم هاوا لو ربي هديك اللي بي وها خلق دارين فيها الصنصاريها حيا عليا ما تجو بي منك كان عيش محروم ما قري نبغي كوبي كان مغروم ركواني اي واحدي مقاسي لهموم ولي وفرقها صعيب عليا